وظنوا أنهم مانعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالب الغيب والشهادة هو الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عم